الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن شاء الله تعالى هنبدأ مع تفصيل الكلام عن الأمور التي تكلمنا عنها إجمالا قبل ذلك أحنا قلنا الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف وقلنا إنه دا تقسيم والتقسيم الثاني في نسألة صحيح حسن ضعيف و والصحيح ينقسم إلى قسمين قسم الأول صحيح لذاته والثاني صحيح إيه تغيره بعد ذلك الحديث الحسن في حسن لذاته وحسن لغيره والضعيف أقسام كثيرة والضعيف مش علينا سنادي نتوقف في عند دي الحسن و سنة ان شاء الله محدش يطلع تالتة إلا لو جاب تقدير جيد تالتة محدش يطلعها إلا لو جاب تقدير جيد فيعمل إيه؟ لو جبت مقبول في تانية خلاص هتكتفي بهذا هتاخد بقى شهادة سنتين أما عشان تاخد التعليم العالي ده اللي هو أربع سنين لازم يبقى تجيب في تانية جيد هي دي اللائحة بتاعة المعاهد جمع الشراياك رياحك في أولى وبعد ذلك بقيت حمل مسؤولية طريقة التدريس عند الأساتذة كل أستاذ له طريقة يسلقها في التدريس وكل مادة لها طريقة وكل افراد ولهم أسلوب يستخدم معه وهكذا. فبلغني ان بعض الاخوة بيعترد بيقول ايه نسيب فترة مش عارف للمناقشة وفترة مش عارف لايه كلام ده كله اولا المنهج مشحون جدا المنهج مشحون فيه كمية كبيرة من المواد وكل مادة طويلة مش قصيرة والنقاش للأسف الشديد النقاش مش نقاش مثمر كل واحد اللي عنده فكرة بيقولها بدون ما يرى هل ينفع يقولها هنا ولا ما ينفعش وكل واحد عامل رأسه برأس الدكتور اللي بيتكلم مع انه دا ما ينفعش على الاقل هو اللي بدرس المادة افرض ان انت عندك افكار تعال بعض المواد تلاقي فيها حاجات ضعيفة زي كتب المذاهب الفقهية عموما كل المذاهب فيها احديث ضعيفة الحنابلة الشفعية الملكية الحنفية كلها فيها احديث ضعيفة وكل المذاهب فيها من خالف السنة من المتأخرين عاوزين تعرفوا كذا اقرأوا لشيخ الاسلام المتايمية او من اوائل الناس اللي بذكرها الحنابلة عندهم أخطأ كذا وعندهم أخطأ كذا وعندهم كذا وعندهم كذا فكل المذاهب الفقهية فيها أخطاء وفيها مخالفات للسنة ليه؟ لأنه هو بيبني أقواله وإكتهاداته على قواعد معينة موجودة في المذهب فكلما هو بعد عن القواعد اللي رسمها الإمام في المذهب أو اللي هي استقرئت من حال الإمام في المذهب كلما وقع في الخطأ طيب هل القواعد اللي وضعها الإيمان في المدهة متفق عليها بين علماء المسلمين فيه أشياء متفق عليها وفيه أشياء مختلف فيها فكوني مثلا أترك بعض الإخوة يقول لي إيه سيب عن الأساتزاء يسيبوا نصف ساعة للأسئلة بالله عليك لو سبتلك نصف ساعة المناقشة والبتاع أولا مش تطلع من وراء منقشتك دي بأي فايدة لأن انت مش هتتسيل في منقشتك في الامتحان انت هتتسيل عن الكلام اللي احنا شرحنا ليه حاجة أما لو كان دراسة علمية خالية من الأهواء, الأهواء المناقشات ستكون مسمرة لكن كل واحد يكون عنده في ذهنه فكر معي قد اتفق مع اغلبكم انا في الفكر لكن في بعضكم لا يتفق معي في بعض الأمور فيبتلي هو اللي سيتكلم في محضرةنا في محضرة الشيخ الثاني اللي لا يتفق معكم في الفكر أنتوا أغلبكم هيكلموا وهكذا إيه بقى ده مش علم ده انت بالتطهدني بقى والطهد وده هتضيع نص المحاضرة بلا جدوى في ناس بقى تانية مقدمها عشان تتعلم لعلم الهج ده ومزهبك ولا مزهبي ولا التانية والتالة تضيع لي عيني ويزهق من المحاضر ومن ومن المعهد ومن اللي عمله المعهد كما فمسألة ديات إن عرض سؤال عارض متعلق بالمحاضرة في الفهم كان بها ماشي إن, إن نقول الحته دي لكن غير هذا إذا انت عندك درايه بمدارسه المذاهب مقارنه في الفقه مثلا عند الشفعية زي دعاء الوضوء هذا لم يثبت ليس ثاب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هم الشافعيه بيقولوا كده انت لو جه في الامتحان وقال دعاء الوضوء مش عارف عند الشافعيه لو قلت له لم يثبت هيسقطك اكتبه اكتبه وأنت لا تتدين بهذا انت زي واحد أرى غرنال وليس غرنال واحد يدرس إنجليزي يعني هي درس الإنجليزي اللي حلال أول درس الإنجليزي يعني ينبغي على أمة الإسلام أنها مكنش تدرس اللغة دي إلا لفئة مخصوصة تستخدمها عشان تعرف لغات الآخرين وت... وترد عليهم وترقم حاجات وت... وهكذا مش تدرس فرضا على كل الناس ده, ده غزو ثقافي ده غزو ثقافي ودول الغرب كتير منها ما يبدرسي أي لغة أجنبية نهائيا غير لغته هو ليه عشان عارف انه ده غزو ثقافي لما تيجد ده, ده كتاب في الإنجليزي قصة مثلا كان أيامنا في قصة اسمها هارد تايمز يا سلام قصة بابوس بائسة بؤس ما فيش بعد كده من البؤس وكلها مصطلحات رهيبة هل في الامتحان هتقوله لا ده الإنجليزي ده مينفعش والإنجليزي مش عالف فهم يتدرسه مينفعش انت بتدرس كتاب معين هذا الكتاب فيه اخطاء ولكن أغلبه صحيح خذ الحل ودعي الوحش في التدين وفي عرض العلم لكن في السؤال في الامتحان لازم تكتبه لو قالك زي كتير من إخواننا ومشايخ كمان معامكم الاتغارة هو أخذ كل الاتغارة ازاي كنتي غارى فيها تقريبا تلت المواد ربويات او على الأقل في مدتين ثلاثة متعلقة بالبنوك والربويات والحاجات دي هل ينفع إن هو كان الشيخ ده وهو اللي هو شيخ ما كانش يكتبها وما يجاوبش علىها يسقط طبعا وهي طلع يقول لك ده دفاش الصائد كده فما ينفعش طالما أنا دارس نذاهب مقرن وعارف الصح من الغلط في السنة في الحالة دي أنا أحتفظ بهذه المعلومات لو انا لا أشرح العلم إذا أنا أشرح الرأي الراجح لو انا أشرح على الرأي الراجح افرض أن أنا أدرس مذهب معين إذا كنت تدرس مذهب معين وده المذهب الطريقة دي متبعة في كل بلاد الإسلام سأمر أن تدرس مذهب معين في الفقه أنت تدخل مذهبك الأول حتى وإن كان خطأا وإن كان فيه أشيء أخطاء لكن لما تيجي تعمل أو تيجي تفتي أو تيجي كذلك يبقى على الأرجح في المزاهب ولكن الترجيح يا جماعة بيختلف ده تلاقي شيخين نفس المنهج ونفس المذهب ونفس المدرسة واحد برجح قوله لو رجح التاني ففيه حاجات متفقة له في الترجيح وفيه حاجات تانية مش متفق عليها وهكذا فالعلم أوسع من مسألة أن إحنا نقف على مسألة صغيرة أو مسألة معينة أو بتاع الشيخ اللي بيشرح نفسه عارف إن الدعاء الألو الشفعية ده أصلا مش وارد ولا له أسر ولا أي حيث ولكن هو موجود في الكتاب مثلا او إنه شفعية بقوله بيه زي القنوة في الفجر قنوة في الفجر خاصة عند الشفعية آه يقوله بيه مع إنه هو حديث ضعيف تخصيصه بالفاجر هذا حديث ضعيف طب تعرف ضعفه أحد الروه الذين ضعفوه بعض العلماء على فكرة والسق أحد روات هذا الحديث اللي أغلب العلماء ضعفوا بعضهم واسقوا طب نعمليه في الحالة دي بقى هنقول ماذا بالجمهور إنه ما بيخصش بصلاة الفجر لكن من أقدرش نقول كما قال بعض المشايخ أنه القنط في صلاة الصبح بيدعى اللي يدرس المسألة صاح مش هيقول إنه هو بيدعى يعني حاجة مختلقة بقى لا أصل لها ولا تعالى في بعض العلماء قووا هذا الظاوي ومش من الأنماء المحدثين لأنه ملوشي اعتبار هو قوي ولا ضعفه الناس اللي هما متأخرين عندنا دول ملوشي اعتبار هو كلامه ويضعف إيه ولا قويه هو يعرف حاجة ده هو بينقل من كلام اللي قابله بس وإذا قال بإيه رأيه اكتهادي رأيه اكتهادي طب رأيه اكتهادي ده فرض عن مسلمين لا بالعكس ده رأيه اللي قابله أقوى منه مليون مرضى فبالحالة دي هو قال رأيه منين من أراء السابقين طب أراء السابقين إذا كان فيها خلاف نفسها يعني لسه كنت بدرسترقامة بالأمس مصبا نسته أقول كذاب سوفيان الثوري أقول كذاب ابن معين أقول سقر خلاص ابن حجر أقول ضعيف الزهبي أقول صدوق أقول اللي باها نعملي هذا هتعمل فهيه معنى كذاب أنه ده بلويته كبيرة طيب معنى ضعيف برضو مش يعتمد عليه ابن معين سقه يقول سقه ابن معين أكثر واحد تتكلم في الرجال يقول ثقة. طب طيب الزهب اللي هو يعني من أهل الاستقراء التام للرجال يقول صدوق يعني نهتم بمسألة دراسة العلم كعلم أنا أخذت الكتاب بندرسه منذكره ليه ملاحظات نحط أصدها كده ملاحظة إنه هذا الرأي ضعيف وإنت بقى تعمل حشية لكتابك بنفسك بقى تعمل حشية لكتابك أنت بنفسك أنت تكتب الرأي الراجح أو إنه الشفعية عندهم في الحتة دية مخالفة للرأي الراجح فرأيهم ضعيف اكتب أصدها واجيب الدليل او أعمل لنا الكراسة متعلقة بي دي حاجة تخصيني إبقى أنا هتقن كده مذهب الشفعية وفي نفس الوقت هتقن المذهب الم او المذاهب المقرنة وهو أعرف الرأي الصح من غيره في الحالة دي ولا هزاع الحد مني ولا هطفش حد مني ولا الناس هتزأ مني ولا أي حاجة خلاص ولا هعطل مسألة الدراسة لا يزال العلماء يخلف بعضهم بعض. ولا يزال كل العلماء يقول ببعض المسائل الضعيفة بل بما هو أكبر من ذلك ولا يطعن فيهم ولا يطعن فيهم ونحن مكلفون من نحن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة والشافعي رحمه الله لما كان أهل الحديث يلعنون أهل الرأي أهل الفقه وأهل الفقه يلعنون أهل الحديث جاء الشافعي فألف بينهما وضح شرح الأحاديث ووضح ذا وأنزل ذا على ذا ومشار فيه حتى لقب بناصر السنة لقب بناصر السنة وهو من أوائل الناس التي وضعت قواعد لدراسة الحديث وكانت الميز مالك وكان كذا وكان كذا وهكذا الحديث الصحيح لذاته احنا عرفنا الحديث الصحيح يقسم إلى قسمين قسم الأول صحيح إيه لذاته والقسم الثاني صحيح إيه لغيره طيب احنا خذنا شروط الحديث الصحيح المحاضرة الماضية النهاردة انا اخذ شروط الحديث الصحيح لذاته هل هناك فارق بينهما بين ان انا اقول شروط الحديث الصحيح وبين ان اقول شروط الحديث الصحيح لذاته هل في فارق فارق في شرط واحد وهو شرط الضبط شرط الايه ضبط تعال نشوفي التعريف بتاع الحديث الصحيح لذاته هو بيقول عنه ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط خلاص عن مثله من أول السند إلى منتهى وخلى من الشزوز والعل وقلت إلى هوا تعريف ممكن تزيد كلمة ممكن تقول لكلمة ممكن تصغب بشكل أقرب وهكذا هو هذا هو التعريف هذا هو التعريف في الحالة دية تغفر عندي شروط اتصال السند عدالة الراوي الضبط التام للراوي خلوه من الشذوذ خلوه من العلة دي شروط متفق عليها عند علماء الحديث متفق عليها عند علماء الحديث طيب الضبط التام أنا أعرف ضبط الراجل إزاي الضبط هذا يعرف بأحد أمرين الأمر الأول أن أعرض زي الإمام مسلم ما ذكر أنه تعرض روايات إرضاوي على روايات الثقاة الذين شاركوه في الرواية فإن وافقهم في كل الروايات ولم يخالف إلا مخالفة نادرة خالف مخالفة نادرة فهذا رجل تام الضبط هذا رجل تام الضبط أمخالفته لاستقاط الآخرين مخالفة نادرة مخالفة ايه نادرة في الحلدية يكون هذا رجل تم الضبط تمام الضبط يتولد عنه أنه يكون حديثه صحيح يكون حديثه ايه صحيح وهو صحيح لذاته صحيح لذاته طيب إذا كان ضبطه متوسط يعني متوسط يعني شارك الثقات في أغلب الروايات وخالفهم في أقلها هذا بسموه متوسط الضبط متوسط الضبط وهذا هو صاحب الحديث الحسن لذاته حسن إيه؟ لذاته التالت بقى اللي هو خالفهم في أغلب الروايات ووفقهم في أقلها هذا رجل ضعيف الضبط رجل إيه؟ ضعيف الضبط غلب عليه الخطأ غلبت عليه الغفلة وهكذا هذا حديثه ضعيف ده عند أول حاجة بنعرف بها الضبط الراوي تاني حاجة بالاختبار بالاختبار كان بيحصل أحيانا زمان كان بيمسكوا المحدث اللي بيقدم عليهم بلدهم يقول لك إيه فلان البخاري جاي من بخارة قدم على بغداد فأهل الحديث في بغداد يجمعون له أحاديث يقلبوه يقلبوا الأسانيد ويعملوا كده إيه تركيبة ويعرضوا عليه الميت حديث لما يجي يقعد في مجلس الحديث إيه با أمم أعدى أولوف مؤلف أهل بغداد بيسمعوا عن مين عن البخاري ده محمد بن إسماعيل اللي صيطه لف الدنيا كده هو لسه شاب صغير فلما قدم بغداد اجتمع له علماء الحديث ببغداد وبغداد حاضرت العالم الإسلامي آنذاك ومجمع العلماء والفقهاء واللغويين والمحدثين وما إلى ذلك فلما عملوا الحديث يجب المثن ده وحط عليه سندتاني مش بتاعهم ويجب مش عارف ايه وحطوا عمل تركيبة 100 حديث فبدأوا يسألوه قدام الناس كلها والطلبة ولمش أعرف إيه والمحدثين يسألوه الحديث الأول سألوا عشر افراد كل واحد يسألوا عشر أحاديث انت قلت العشر بتوعك وقولك لا, لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه, لا اعرفه لا فالناس اللي مش فهمه وقوله ده هو ده محمد بن إسماعيل اللي تقوله عليه أنه هو يحافظ الدنيا ومش عرف بيعمل إيه وبخلي إيه الناس بقى اللي هم أهل الحديث فهموا على طول فعلا لا يوجد حديث في الدنيا بهذا الشكل المتن ده موجود لكن مش بالسنة ده والسنة ده موجود بس مش للمتن ده يبقى لا أعرف وهكذا فبعد ما يخلصوا الميت حديث بدأ بقى هو إيه يجيبهم اللي قال العشب أو لنين فلان ده يقول له الحديث الأول كد كد كد كد قاله غلط حفظه غلط زي ما هو. هو هذا حديث مقلوب مقلوب صحته كذا لما ذكر الميت حديث اللي هم البيضين المعمولين حفظا وذكر المية الصحاح اللي عدلهم وضبطهم فده آلوا والله يعني أزعنوا له جميعا واعترفوا له بالإمامة والفضل فهذا أحد الأساليب التي يعرف بها ضبط الراوي إنه هو تعرض روايته على روايات استقاط ثاني حاجة اختبار فعندنا الحديث الصحيح لذاته صاحبه تام الضبط يعني ايه يعني وافق الثقات في مشاركهم في الرواية فيه او له ومخالفته لهم كانت نادرة جدا نادرة جدا وذا احنا من اقدرش نعرفه احنا فنص عليه لأئمة المتقدمين رحمهم الله أين من المتقدمين رحمهم الله تعالى يبقى لو قينا انطلع شروط الحديث الصحيح لذاته المتفق عليها. لو قال لك ما هي شروط الحديث الصحيح لذاته المتفق عليها شرط الأول اتصال السند الشرط الثاني عدالة الضاوي ونحن طبعا ما مش شرحوش له لنحن شرحينه قبل كذلك 3 الضبط التام الضبط الايه التام الشرط الخلو، الخلو من الشذوذ الخامس الخلو من العله خلو من العله ومن ايمان الانسان ان يكون عدلا في الرضا والغضب كن عدلا في الرضا والغضب بعض الناس تنضبط لو هي ايه لو مش زعلانه لكن لما تزعل تعوق تجور عن الحق وهذا من ضعف الايمان ايضا هناك بقى شروط مختلف فيها بعض العلماء اشترطوها وبعضهم ما اشترطهاش زي ايه قال لك انه يكون الراوي فقيها بعض الحنفيه او قالوا انه يكون راوي الحديث فقيها فالعلماء قالوا لا هذا لا يشترط إنما يشترط أحيانا لما يكون الحديث مما جاء في أمر تعم به البلوى وتفرد هذا الراوي به لي لو تفرد راوي مثلا بمسألة نقل لنا مسألة أنه آل النبول الحيوان مأقول اللحم طاهر مثلا وتفرد به فيقول لك لا أصل حاجة زي كده منتشرة في بلادنا وعمت بها البلواء لازم نشوف الروي ده فهم الكلام اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا وإن كان هذا الشرط مش معتبر برضه الشرط الأول أنه اللي اشترطوه بعض الناس قالوا إنه يكون الرواي فقيها وهذا الشرط غير معتبر شرط الثاني يقول لك اشترط العدد يكون زي الشهادة يكون كل طبقة في كل حديث فيها اثنين مثلا او ثلاثة يبقى رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنين صحابة او ثلاثة رواها عن الصحابة اثنين او ثلاثة من التابعين رواها بشأن فيه قالوا ليه ليه يا جماعة هذا الكلام قالوا عشان خاطر الرواية تقاس على الشهادة الشهادة اشترط فيها اثنين فالرواية اشترط فيها عدد ايضا فالعلماء ألولهم لا الرواية تختلف عن الشهادة وقياسكم هذا قياس مع الفارق قياس لا يصح قياس لا يصح اشترط العدد شرط هذا في الرواية هذا الشرط شرط غير مقبول عند العلماء كمان في شرط قال لك يشترض في الراوي أن يكون مشهورا بالطلب مشهور بالإيه؟ بالطلب الحديث إزاي؟ قال عشان يبقى حافظ كويس رجل كان بلف ويحفظ من هنا ويحفظ من هنا وخذ الرواية من هنا وخذ من الرواية يعني إيه يعني عاوز تقول إيه يعني بالآخر إن يكون الراوي ضابط يعني؟ طب ما إحنا مشترطين الضبط هو كده فالعلماء قالوا لا مهودية ما, ما رجعوا إلى ضبط الراوي مشهور يعني ايه مشهور بالحديث او مشهور بالعلم او مشهور بالطلب في حاجة وهي انه يكون الطالب او الراوي معروف بالتردد على علماء الحديث انه هو كان بيروح يحضر الدروس وروح كذا وروح كذا دي شرط معروف لازم اما الشرط اللي عندنا هنا كلمتهم معروف بالطلب دي بزيادة عن الشهرة المطلوبة عند المحدثين زيادة عن الشهرة المطلوبة عند المحدثين يعني إيه؟ يعني يكون ملازم للشيخ كل يوم لمدة سنين طويلة جدا عشان نقدر ناخد منه حديث واحد من حديث الشيخ هذا كلام هذا هذا شار إيه أنت كده مش تاخد ولا حاجة وطالما كان من طلاب الحديث ومشهود له بالطلب وكان ضابطا وكان سامع شاء الله يكون نزل بغداد مرة هو معد كده فسمع الدار قطني وهو بيحدث بحديث فأخذوا عنه وسافر يقبل منه هذا الحديث إنما نستنع لك لا ده لازم يبقى مع الدار قطني على طول هناك قاعد فترة طويلة جدا وملازمه على طول وبتاع إيبقى خلاص بقى حليني بقى مش هينفع الكلام ده انت بتعمل شرط كده يعني ملوش أي لازمة فإن مش كل العلماء لازموا ملازمة طويلا للشيوخ وكمان مش عندي شيخ واحد أنا عندي آلاف الشيوخ يبقى لازم ده خمس سنين ولازم ده ده أنا إن شاء الله هموت باب لموصل للتاني وهكذا فكان يوعد هنا يوعد سنة يوعد اثنين ياخد الحديث ده وينطلق بعده روح اليمن يوعد فسنة اثنين ياخد حديث عبد الرزاق وينطلق يروح مكة مش عارف ابي الفلان ياخد منه بعد سنة اثنين وينطلق يضل وعاشر سنين ولا حاجة في الرحلة ويرقع إلى بلده وقد جمع حديث البلدان أو البلدان أو الأقطار جمعها من علمائها وقضي الأمر وكتبها وحفظها وجلس الحديث لأنه تأهل فكون إننا أشطلط أن يكون مشهورا بالطلب والمقصود هنا زيادة عن شهرته عند المحدثين المحدثين بيشترطوا أن يكون معروف بطلب الحديث لكن الشرط هذا اللي اشترطوا المخالفين بزيادة عن الشهرة المطلوبة عند المحدثين فنقول لهم لا ده الشرط هذا راجع, راجع إلى شرط الضبط راجع إلى شرط الضبط لأنه لما يكون رقي المتقن وضابط يبيز لأنه هم قالوا إحنا بنشترض الشرط الزيادة ليه ده عشان يبقى عارف ده حديث فلان ومتأكد منه ده حديث فلان ومتأكد منه ده حديث فلان ومتأكد منه وحفظه قويس وفاة ما هذا كله يرجع إلى الضبط هو ممكن يسمع الحديث مرة واحدة يحفظه ممكن أنت تقعد سانة عشان تحفظه الحديث قام بالراجل تحفظه زي ما هو حفظه في مرة واحدة سمعه وكان أبو جعفر المنصور كان حفظ فكان هو من حال أبي جعفر لما تولى الخلافة كان يعني سلك مسلك كويس ما كانش يوزع ببزخ كده على الشعراء زي ما بعض الخلفاء كانوا بيعملوا بتاعه ويسرف فلوس على الفاضي ويضيع فلوس الأمة كانش يدي حد وفي نفس الوقت مش عاوز يزاعه للشعراء ما ايه وقال له تبدخله هو بيحفظ أول ما يسمع الحاجة بيحفظها مرة واحدة وعنده غلمان تاني يمدريها وراء الباب بتحفظ رخرة فبيجي يقول للشعر يقول له بس انا عاوزك تقول لي ايه قصيده محدش حفظها ما حدش ايه ما ولا حد مؤلفها تكون من تاليفك انت يقول له طبعا يا امير المؤمنين ده انا اللي مؤلفها فيعرض ايه القصيده أمير المؤمنين حفظها من اول ما اسمعها فيقول له لا هذه قصيده قالها بعض الشعراء وانا احفظها هو ما كذبش عليه هو فيقول له طيب ازاي بس يا امير المؤمنين قال له وميختارش على بالنا من من وحفظها المره يجي ينادي على العيال بقى اللي هو مدريهم ورا الباء تعال يا لا تعالى يا بنت انتوا تسمعوا القصيده اللي بيقول كذا ولا طبعا هذه قصيده لبعض الشعراء وعشان نحفظها قول يجي الواد اي القصيده يجي الواد الثاني اي القصيده الشاعر بقى يقول ايه, إيه خلاص انصدم بقى يطلع مش هيطلب حاجه أنا قلت لك هات قصيدة أنت اللي مقالفه أقول همير المؤمن ده اللي مقالفه أقول إزاي ما اللي نزل حفظينها إزاي وأنا حفظها هذه ليست لك وهاكذا لغت لما وقع في الأصمع هو القصة بتاعت صفير البلبل المعروفة ده وهاكذا فمعرفش يحفظها بابو جه أفاق في كل ذي علم عليه فالضبط ده بيختلف من واحد لواحد بيختلف من واحد لواحد في واحد يسمع من أول, أول ما يسمع الكلمة يحفظها تماما ما ينساهش أبدا وزي ما قلنا كان بعض علماء السلاف رحمه الله من المحدثين كان يمر في الأسواق فيحط صوبعه في هدانه كده عشان ما يسمحش لشتيمة ولا زعي ولا حلفان ولا معرفش إبتع لا يا عمي ألا بتلزأ في دماغي ما تطلعش أبدا وواحد تاني يقول لك يا والله ما خططت سوداء في بيضاء والله ما كتبته ولا حرف من أول مسلمة يا عمبي ده أنت روي, روي ده أنت حافظ الإسلام تقول لي ما كتبتش تقول لك والله ما كتبت ثم لا قال والله ما استودعت قلبي شيئا فغاب عني كل اللي أنا حفظته كله ما غابش منه حرفه واحد وده مشهور عن ابن شهاب الزهري ومشهور عن سفيان الثوري مرة اختلفوا مع سفيان الثوري المحدثين اختلفوا معاه في حديث فسفيان يقول عن فلان عن فلان هم يقولوا لا دعم فلان وأجمعوا على سفيان وأيه وأيه ما كبار مش عارف القطن والمعرفش مين فقال لهم لا قال لهم هكذا سمعتهم مرضوش غير كلام دارت الأيام هم يبحثوا في كتبهم وجدوا رواية مثل ما قال الثور فقالوا رحمه الله كان بعد موتوا بعد فقالوا رحمه الله وما دحوه كبيرا في حفظه والثوري معروف انه هو من ايما الحفاظ العظام جدا فالضبط هذا يختلف فعشان انتوا تقولون شرط انه يكون مشهورا بالطلب شهرة زيادة عن المطلوبة عند المحدثين نقول لكم لا احنا عندنا شرط الضبط يكفي هو داخل في شرط الضبط طب ايه كمان فيه شرط كمان قال لك يكون تشترط الفهم والدراية والفقه ومش عارف ايه قعد اقوله قد شفت حاجات طب الدراية والفاهم والحاجات دي مش مجرد ان هو يسمع الحاجة ويرويها لا ده يكون عارف تفاصيل كل حاجة فيها يكون مش عارف ايه يكون لو غابت حاجة ممكن يعمل ايه فنقول لهم برضو هذا ممكن نرجعه الى بعض الشروط الموجودة عندنا وممكن يرجع أيضا إلى شرط الضبط وممكن يرجع إلى غيره من الشروط اللي احنا اشترطناها في هذا الحديث وممكن يرجع إلى انتفاء العلة بس هو في الكتاب هو ذكر انتفاء العلة بس انتفاء العلة دي ليست شرطا في الروي نفسه ده شرط في المروي فهو لما يقول الفهم والإدراك ولمعرفش إيه دي حاجة تخص الروي فترجع إلى شرط الضبط مش إلى شرط انتفاء العلة لأنه انتفى العلة في الحديث مش فيه أنا هي العلة فيه أنا الراوي ولا في الحديث في الحديث يبقى المفروض ان شرط الفهم اللي هم اشترطوا ده إنه وأن يكون راجع إلى الضغط مش إلى انتفاء العلة وعلى كل حال مفيش مشكلة كمان قالوا عندنا شرط آخر إيه هو؟ يقول لكم عارف باللغة العربية وقواعدها والمرادة فات يقول مثلا أسد في الفستانية تطلق على الأسد غير الموضوع ده زي ما قلنا الهزابر والغضانفر والليس وال... يعني أعتقد أن الأسد له ما يقرب من ربعمائة إس وذكروا منهم متين وشوية اللغويين لكن هو له أكتر من كده من هو اللي يحافظ أسماء الأسد ولا حد فتكون عارف باللغة العربية قواعدها ليه لأنه لو غيروا بالمعنى ومش عارف قواعد اللغة العربية ولا عارف المرادفات الألفاظ ولا عارف المقاصد ولا المعاني هما يجي يعرض بالمعنى هيغلط هيغلط زي الراغل اللي احنا قلنا عليه ده. فكرينه تعال مبارك الحمام ده فكرين قصة الراغل اللي هذه أحاديث مختلف فيها شروط مختلف فيها اشترطها بعض العلماء للحديث الصحيح لذاته قالوا إيه يكون مشهورا بالطلب قلنا له لا ذا عندنا ما يعوض عنه وهو الضبط قالوا إنه نشترط العدد قلنا لا ذا اشترط العدد هذا ليه يا عم أنت اشترطت قال على الشهادة قالوا لا الشهادة غير الرواية هذا قياس مع الفارق ولا يصح قال الفهم والإدراك وليس عارف إيه فأقول له لا واشترط الفهم والمدارسة والمزاكرة والإدراك ذا يرجع إلى شرط الضبط وبعضهم بيرجعوا إلى شرط انتفاء العلة شرط كمان أن نكون عارفاً لقواعد اللغة وما إلى ذلك هذا نقول له أن هذا راجع إلى الرواية بالمعنى الرواية بالمعنى وممكن يستعيد عنه بالشروط الموجودة عندنا أيضاً ولأننا بنشترض في الضبط أنه لو رأى بالمعنى إيه؟ ما يغلطش لو روه بالمعنى ما يغلطش يجيب المعنى مظبوط طب هيجيبه مظبوط ازاي لم يكون عارف بقواعد اللغة وغيره يبقى دم الشرط المستقيل اللي هو اشترطكم انه كان عارف بقواعد اللغة بعد خدا في شرط الفقه قاله اشترطه كون فقيه وهذا شرط لا مكان له حقيقة يعني عند المحدثين ليه لانه المدار, المدار الحديث على الرواية على الايه؟ الرواية يكون حافظ ينقل اللي سمعه افرض ان هو سمع غلطة في الحديث سمع الحديث مظبوط والروي اللي رواله قال كلمة غلطة في الحديث هو حافظها ونقلها زي ما هي ده يدل على ضبطه هو وحفظه مش, مش على غلطه وعدم فهمه لا على حفظه بينقله زي ما هو أنا بقى كراغي الفقه لما عد أدرس الحديث ده عشان أطلع منه الفقه أبقى أعمل الحاجات دي هل الفقهاء الكبار الموجودين لهم مش منشغلين بالحديث بنقول عنهم محدثين لا نقولش عنهم محدثين لكل الفقهاء على دراية كبيرة بالحديث ولا كل المحدثين فقهاء على دراية كبيرة بالفقه هناك فئة زي ما قلنا قبل كده قلنا في فئة تجمع بين الإمامة تجمع الإمامة في الفقه والحديث وهؤلاء ليسوا بالكثير الكثير أنا عندك أصحاب الكتب الستة وعندك أئمة من أئمة المسلمين المعروفين والإمام أحمد وغيره ودول أعلى, دول أعلى حاجة بقى حفاظ حديث فقهاء في الدين فقهاء يعرفون ويدركون أبعاد هذه الأمور فدول بعد كده عندي محدثين يحفظ حفظ ممتاز وينقلوا لكن هو ملوش مسألة الفقه والفقه يا جماعة مش, مش معرفة الحاجة الظاهرة من الحديث ده مش فقه الفقه إن أنت بتعرف تستنبط من الحديث أمور كثيرة قد تخفى على غيرك وإلا ففي قدر من الفقه كلنا بنشترك فيه كل اللي يروي الحديث هيبع عارف المعنى اللي بيدر حوله الحديث لكن الفقيه يستنبط أشياء كثيرة من الحديث منقل الحافظ ما يعرفهاش في فئات احفظ معرف قدر معين بس من الفقه لكن دول ما يقلش عنه منهم فقهاء وفي ناس تانية فقهة جداً بس في الحديث ولا يعرفوا الألف من قز الضر عارفين يعني إيه؟ طيب ما يعرفوش أي حاجة في الفقه لأنه هو ذكي جدا في الفهم والتقعيد ومش عارف إيه, وبتاع إيه لكن في الحديث مش حافظ لحاجات بسيطة خالص ما يتقلش على أنه هو رجل بتاع حديث نهائياً وهكذا يبقى عندي محدثين فقهاء عندي محدثين حفاظ مش فقهاء بالمعنى المعروف يعني عند الفقهاء وعندي فقهاء ما لهمش دعوه بالحديث مش محدثين يعرفوا حاجات بسيطه بس من الحديث نمره 4 لهنا عرفنا شروط المختلف فيها وقبلها عرفنا شروط المتفق عليها في في الحديث الصحيح لذاته وقبل كده عرفنا تعريف الحديث الصحيح لذاته اللي هو قلنا تعرفوا إيه تصل ما اتصل سنده بنقل العادل التام من الضبط خلاص عن مثله من أول السند إلى منتهى وخلا من الشزوز والعلة هذا هو الحديث الصحيح لذاته تعالوا نشوف مراتب الحديث الصحيح باعتبار المؤلفات فيه او الكتب المصنفة او الكتب التي جمعت الحديث اللي هي البخاري ومسلم والسنن ومش عارف ايه ايه المراتب بتاعة الحديث الصحيح المراتب زي ما انتوا عارفين مسألة اشبه بالدرجات في واحد مية واحد تمانين واحد وهكذا لغاية لما تنزل بقى منتنازل هل الحديث الصحيح كل مرتبة واحدة أم أنه هناك مراتب لهذا الحديث الصحيح قال العلماء أنه مراتب الحديث الصحيح باعتبار الكتب المصنفة في الحديث أو الحاجة ما اتفق عليه البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ده أصح حاجة في الحديث للمرتبة الأولى المرتبة اللي بعدها ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيح اللي بعدها ما أخرجه مسلم في صحيح بعد كده ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجاه في صحيحيهما يعني أي شرط الشيخين هنعرف بعد كده نفس الترتيب ما كان على شرط البخاري بعد ما كان على شرط مسلم بعد كده ما كان صحيحا عند غيرهما ما كان صحيحا عند غيرهما يعني الدائرة بتاعت الراجل اللي اسمه حمزة الحمزاو عمرو حمزاو ده, ده عار عار على مصر ان ينجح في الدائرة دي وده دليل على غباء اللي متولي الأمور هناك من الطرفية مش من طرف واحد ينسحب واحد لصالح واحد مش مشكلة تعرف لوانا اللي في الدائرة دي وحزب نور والله لم تسحب أصاد أي واحد بالإخوان عشان ده ما يخدهاش إنما للأسف وإيه ده رأس العلمانيين في مصر راجل ده ده حاجة يعني وبعدين أستاذ جامعة برضه مش ساهل لا اقتصاد وعلوم سياسية اقتصاد وعلوم سياسية ما إنه الفكر ده في مصر منبوز يعني مش محبوب وينجح معناها إنه هم شتتوا الأصوات معلش برضو مصر الجديدة فيها عتولة المشايخ عشان تبقى عارف عمل ايه ما ياد بقى اللي زعلك ما هنا سموحه مديين اغلبهم الكتله المصريه بتوع سموحه لكن سموحه طبيعها ان هي كده لكن مصر الجديده ومدينه نصر فيهم مشايخ كتير ناس جامده يعني مش ده يدللك على انه احيانا الانسان بفضل هواه الشخصي على الشرع هو اتكلمه تقول لا انت هتكفرني لا دي حقيقة, دي حقيقة لو احنا عاوزين نصر الاسلام صحيح كان, كان واحد انسحب لواحد قدام الرجل ده وكلهم سندوه لو الاتنين دعوا له دعوا للمرشح بتاعهم كان نجح والتنصات لما ينجح اتنين او تلاتة من اول مرة يبقى مصطفى بكري واسمه ايه ده ده معناه يبقى هنقول مصطفى فاكر ده راجل برضه ايه يعني وطني وبتاع ومش عارف ايه وكده يعني لكن الثاني ده دي مصيبه والله والله مع ان الناس وهو ما تلومش الناس تلوم لان الناس دي ما تعرفش الا تلوم الاخوه اللي كانوا في في الاحزاب الاسلاميه هم دول اللي يلاموا ويقرعوا ويضربوا كمان بصراحه يعني المفروض يتأذبه عشان خاطر عمله الحركة اللي زي دي ديها يبقى شوكة المراتب اللي احنا قلنا عليها اول حاجة قالوا ما عليه الشيخان بخاري ومسلم يبقى الحديث لما يقوله الشيخان يبقى البخاري ومسلم كل حاجة فيها شيخان الفقه فيه شيخان اللغة فيها شيخان الحديث في شيخان الشيخان بتوع الحديث بقى هم البخاري ومسلم الصحابة فيهم الشيخان سيدنا أبو باقر و عمر رضي الله عنهما أو المرتبة من مراتب الحديث الصحيح باعتبار الكتب المؤلفة او المجموعة في الأحاديث زي مثلا صاحب البخاري صاحب مسلم سنن مسند أحمد غير غيره من هذه. الثاني ما كان ما تفرّد به البخارية بعدين ما تفرّد به مسلم خلاص بعد كده ما كان على شرطهما شرط البخارية ومسلم الاثنين معا بعدين ما كان على شرط البخارية بعدين ما كان على شرط مسلم اخر حاجة اللي صححه او ما كان صيحا عند غيرهما او اللي صححه غير الشيخين في صحيحيهما اللي هو في البخاري ومسلم صححه في غير الصحيحين احنا اللي هنا في الصحيحيان صحيح البخاري وصحيح مسلم طيب نه. يعني البخاري ممكن في الادب المفرد لو كتب اسمه الادب المفرد لوحده غير صحيح البخاري يصحح فيه حديث ما في نفس درجه اللي في الصحيح نفسه ومسلم برضه بيصحح حديث في غير الصحيحين في كتب ثانيه ما في درجه اللي موجود في الكلام ده باعتبار ايه بقى باعتبار الاعم الاغلب باعتبار الايه الاغلب والا ففي عندنا حديث ممكن يكون في مسلم يكون اصح منه في البخار ممكن يكون حديث في صحيح مسلم اصح من حديث في صحيح البخار هوص ودي حالات مش كثيره فلما نقول انه اصح حاجه ما عليه الشيخان ثم ما اخرجه البخاري في صحيحه ثم ما اخرجه مسلم هذا باعتبار مجموع الكتاب مجموع الايه الكتاب طب خلال المجموع ده أنا لما بص كده اقول الناس دول ملتزمين ممكن يكون ناس مهاش ملتزمة بس محبة بقى للنهاية تسمع اي حاجة ممكن تكون ناس مقدمة ملهاش علاقة بالوهكذا فلما بنقول ده بيعتبر الأغلب لكن ممكن نطلع افراد مش على نفس الدرجة اللي احنا بنقوله وممكن نروح في, في مصرح ونقول الناس دول كلهم مش ملتزمين يطلع واحد كويس خالص وبتاع بس اتألك ايه مخه لسع وقال اروح ارفع عن نفس شوية اقول لحاجة وهكذا وممكن يكون شيخ دخل أفنيته ان هو هيطلع ينصح الناس دي زي ما حصل مع مين مع الشيخ حازم شمان لما دخل الحفلة بتاعت الراجل المغني ده وبعدين كتب عنه بقى في الجريدة بتاعت اليوم أخبار الإسماء هي مصر اليوم دي كتبت يهاجم مش عارف المغني ده وكتبوا حاجات كده عنه مع أن الراجل دخل استأذنهم ودخل قال كلمتين والحرس كان عايزين تتصوروا معه تتصوروا معه قال لهم بس ايه هدخل قالوا دماش دخل طلع فوق اتكلم كلمتين للناس وبتاع ناس كلها سمعت أغلب الناس اللي قاعدة مشي ما صح بنصيحته مشي خلاص الحافلة كده بازت خلصت فهو مجاش يام الراجل خالص والناس سمعته كونه يعمل حاجة زي كده يبقى راجل ما شاء الله عنده ايمان ان هو يدخل في مكان زي ده واتكلم ونسدي تيمشي مكان ممكن يكسره الشاهد من الكلام انه حكمنا على البخاري ان هو اصح من مسلم باعتبار مجموع الاحاديث كلها لكن ممكن يكون في حديث عند مسلم أصح من حديث عند البخار طيب الترتيب اللي احنا قلنا دي مراتب الحديث الصحيح باعتبار المؤلفات ده باعتبار الأغلب باعتبار الأغلب لكن ممكن يجي حديث ما هوش في الكتب ده ما هوش في الصحيحين وكون أصح من اللي في الصحيحين أو على درجتها على الأقل فأي كتب تاني؟ خلاص؟ لكن الأعام الاغلب أنه الأصح ما اتفق عليه الشيخين بعد كده اخرجه البخاري بعد كده اخرجه مسلم بعد كده ما كان على شرط الشيخين يعني إيه بقى شرط الشيخين أو شرطه مسلم؟ شرط البخاري قولك ده على شرط البخاري يعني واحد من حكتين أول حاجة رجال البخاري رجال الايه البخاري ده معناه شرط البخاري يعني رجال الذين خرج لهم البخاري في صحيح على الصفة التي خرج لهم بها يعني البخاري لما يخرج عن محمد عن أحمد عن محمود مثلا على هذه الصفة لو جه واحد تاني وقال عكس أو نقل واحد قدامه واحد وراء أو البخاري كان بقول محمد يقول حدثنا أحمد, حدثنا, أحمد يقول حدثنا محمود وجيه واحد غير بخاري قال عن ما يبقاش على شرطه ما يبقاش على شرطه الصفة الصفة اللي خرق بيها لو جينا جيبنا واحد بيدلس واحد ايه بيدلس هو الراجل بيقول عن دي يتوسق طرف المص البخاري يخرج له وهو بيقول لي حدثنا بيقوله حدثنا لما يقول حدثنا ما يقدرش يصقط حد لازم يبقى موصول يجي واحد تاني يقول لي يخرج لراجل مدلس هو نفس الراجل اللي خرج له البخاري ولكن بلفظ عن يقول على شرط البخاري نقول له لا مش على شرط البخار ليه لأنه البخاري ما يخرج على الصفة دي خرج له على صفة التحديث التصريح بالسماعة يعني مثلا لو انه سفيان ابن عيينة حدثنا عمر ابن دينار سفيان ابن, ابن عيينة رحمه الله كان اماما كبيرا ولكن عنده نوع من التدلس شوية ولا يدلس الا عن ثقة ولا يدلس الا عن ثقة يعني لا قصد حد يبقى ثقة ولكن لو دي وحد تنه سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار خلاص في الحالة دي ما نقدرش نقول إن ده شرط البخاري صحيح الرجال هي هي لكن الطريقة مش هي لأنه يحتمل إن يكون فيه راوة هنا صائد في النص يبقى الرجال مع الصفة التي استخدمها الإمام في إرادة الحديث في صحيح ممكن نيجي عندي سفيان بن عيينة قيل أن سفيان بن عيينة اختلط يعني ذاكرة ضعفت في آخر حياته سنة 198 هجرية وهي في السنة اللي مات فيها قبل ميبوت بشهرين كده ولا حاجة لو جيه واحد روى عنه بعد الاختلاط صحيح ما فيش حد روى عن سفيان بعد ما اختلط أو بعد ما ضعفت ذاكرة أو بتاعه لكن على فرض انذا حصل يجي واحد غير البخاري بيقول سفيان بن عيينة يقول مثلا هنقول ابن مهدي عن سفيان بن عيينة وهنقول ابن المسنه ابن المسنه مثلا روى عن سفيان بعد ما بعد اختلط خلاص أما ابن مهدي لا ده روى عنه قبل كذا لو جينا البخاري قال ابن مهدي عن سفيانة عن عمر واحد غير البخاري قال ايه ابن المسنى عن سفيانة عن عمر لقدر نقول انه هو روى انه هو هنا يقول على شرط البخاري هو لو قال يبقى غلطاء وده اللي عمله للأسف الامام الحكم في المستدرة كان يقول كذا مجرد ما يلاقي الرجالة في البخاري يقول على جارة البخاري على لكن مش دي, الصفة. له لا مش دي الصفة اللي أخرج عليها البخاري حديثه ليه لأن البخاري أخرج عن ابن مهدي سمع من سفيان لما كان تمام ما فوش أي حاجة أما ابن المسنى سمع عن سفيان لما سفيان اختلط الحديث تعيتها يبقى ضعيف أما اللي سمع منه قبل كده فحديثه صحيح فشارط أي واحد شرط البخاري شرط مسلم هو عبارة عن رجال الرجال الذين أخرج لهم على صفة معينة على صفة معينة جابي سموه شرط البخاري في كتابه شرط مسلم في كتابه يعني في الصحيح أو لو بصينا الواحد يقول لك إيه على شرط البخاري المسلم ولم يخرجاه يعني ايه لم يخرجاه يعني هما خرجوا لرجال زي دول او لنفس الرجال بس مش على الصفة دي يبقى ده احنا قلنا اول حاجة في شرط البخاري او شرط المسلم الرجال اللي خرج لهم على صفة معينة خلاص ده نمرة واحد نمرة اتنين رجال في نفس درجة من خرج له خلاص ده كده شرط البخاري او شرط مسلم يشتمل على حاجتين الرجال الذين خرج لهم على صفه معينه ثاني حاجه لما يجي واحد يقول هذا على شرط الشيخين ولم يخرج له يعني اما دي او واحده ثانيه اسمها الرجال الذين هم في نفس درجه رجال البخاري في نفس الدرجة عندنا لو هنفترض انه في محمد ابن المسنة ومحمد ابن بشار دول الاثنين بيرهوا عن ابن مهدي والقطار يحيى ودول الاثنين بيرهوا عن مالك وشعبه خلاص؟ خلاص كده لوغه البخاري خرج لده عن ده كده هو ده يبقى ابن المسنة عن ابن مهدي عن مالك ماشي لو قلنا لديه شرط البخاري طيب واحد يقول لك ايه هو على شرط البخاري ولم يخرجه اما ان يكون هو الاخ اللي هو بقول ده زي مثلا الامام الحاكم اما ان يكون روى حديث بالسند ده بس الحديث مش موجود في البخاري حديث نفسه الماتلة مش موجود بس الرجال دول في البخاري او انه روى لرجاله في السند بيسوه دول في الدرجة عندك ابن, ابن بشار زي ابن المسنة القطان زي ابن مهدي ويمكن اعلم انه شعبه زي مالك ونص في الدرجة في العلم يعني فهو يروي عن ناس طب دول دول اللي تحت الخط مش موجودين في البخاري والذي فوق الخط موجودين في البخاري يأتي واحد الحاكم مثلا يقول هذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه طب نقول له يعني ايه على شرط البخاري ولم يخرجه يقول انه الحديث ده جه برجال البخاري سنده برجال البخاري بس يمتنه نفسه مش موجود فين في البخاري دي حاجة تفسير لكلامه او إنه يقصد بشرط البخاري رجال يعادلون رجال البخاري في المنزلة فممكنة دون مش موجودين في البخاري اصلا ولكن يعادلون اللي موجودين في البخاري في الدرجة ده شرط البخاري شرط مسلم ده المقصود بهذا الكلام بمسألة شرط البخاري او شرط مسلم الرجال الذين أخرج لهم البخاري او مسلم في كتابه أو من يعادلهم من يعادلهم لما يقل واحد يقول هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين نقول له إيه, شرط إيه يا عمي حديث على شرط الشيخين إما يقصد الرجال الذين أخرج لهم البخاري في صحيحه ومسلم كذلك وروى عنهم أحاديث في كتابه على صفة معينة الأخ اللي بقول على شرطهم روا حديث ليست في البخاري ولكنها بسند البخاري لكنها بسند البخاري أو ليست في مسلم ولكنها بسند مسلم وأقول لك على شرط مسلم أو على شرط البخاري دي حاجة التالي حاجة يروي الحديث بسند يعادل سند البخاري أو سند مسلم رغم عدم وجوده في البخاري أو مسلم لكن يعادل في الدرجة فبالتالي يقول هذا على شرط البخاري وعلى شرط مسلم ماشي كده هل يحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد اختلف العلماء في هذا الكلام اختلف العلماء في هذا الكلام ليه بقى الله جماعة قالوا في حاجة اسمها ممكن نقول على إسناد معين أنه أصح الأسانيد وقماعة قالوا لا إحنا ما نقدرش نقول إنه في إسناد هو أصح الأسانيد وقماعة تانيين قالوا نقدر نقول إنه في إسناد أصح الأسانيد بس يكون مضبوطا بضوابط إيه الضوابط نقول أصح الأسانيد في راوي معين أو في صحابي معين أصح الأسانيد عن بلد معينة هنشوف التفصيل ده جماعة اللي في الأول قالوا إنه ما فيش حاجة اسمها إنه أصح الأسانيد على الاطلاق لو قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر جماعة قال لك اللي هم قالوا ما ينفحش نقول إنه في سند معين هو أصح الأسانيد قالوا ليه بقى السبب إنه إحنا قلنا هذا الكلام إن إحنا عندنا شروط في الراوي الصحيح صح؟ عندنا شروط إنه يكون عادل وضابط صح؟ ألك ما نقدرش نقول يتعذر يتعذر اجتماع أعلى الشروط في جميع روايات في جميع رواة السند نقع على مالك هل مالك هو أعلى أهل عصره على الاطلاق هنقول ماشي طيب هل نافع هو أعلى اهل عصره على الاطلاق لا خلصنا كذا يبقى فقط شرط من شروط كنوا أعلى السنة يبقى السبب الأول في أنه بعض العلماء قالوا أنه لا يصح أن نقول أن هناك إثناد هو صح الأسانين السبب الأول تعذر اجتماع شروط العدالة والضبط في جميع أعلى شروط العدالة والضبط في جميع رجال السنة أعلى حاجة في الضبط وأعلى حاجة في العدالة تتعذر جدا طبعا ممكن يكون واحد معين احنا متفقين عليه في عصر معين زي مالك مثلا لكن مش هنقدر نحصل غير كده يبقى مش هنقدر نحكم ليه لأن الحكم في السنة دايما يكون على الأقل على الايه الأقل مش على الأعلى مالك جمع اعلى مراتب العداله والضبط لكن نافع مثلا مش زيه ليه لانه ده مش, مش ضعف لنافع ده نافع كان في عصره ائمه الإسلام العظام هو واحد فيهم احنا ما هو كان هو كان نقول ان هو كان اعلى منهم درجه وان كان اعدل منهم وان كان اضبط منهم لا ده كان فيه زيه كتير جدا مالك برز ليه لانه مالك يعتبر هو كان شبه تفرد بمسألة الإتقان الشديد للأحاديث والفقه والناس اللي قد في مرتبة مالك لما في سن مالك كانوا أقل منه درجة أما اللي قبل مالك على طول واللي بعد مالك على طول ممكن يفوق مالك ولكنهم كانوا يعرفون له قدره وأجمعوا على أنه إمام زمانه فبالسبب الثاني قال إني مسألة التوسيق والتصحيح مسألة تختلف فيها انظار العلماء انظار العلماء لم يجي نقول مالك في ناس تقول عنه إمام في ناس تقول عنه ثقة سبت في ناس تقول عنه إمام حجة ثقة مش عارف إيه كلما زادت لفظة من دول كلما زادت درجة مالك طيب يمن يجي نأخذ بالكلام نأخذ بالناس الآله إمام ثقة حجة ثبت ولا نقول الناس الآلة ثقة ثبت ولا الناس الآلة إمام مش في الحالة دي هيبقى الأنظار اختلفت الأنظار إيه؟ اختلفت فألك العلماء بيتفاوتوا في مسألة دراجات التوسيق وكمان دراجات التصحيح فإذا يصعب علينا المسألة نحن نقول إن في سند هو أصح الأثانيت السبب سبب آخر قالوا به قالوا إنه احنا ما نقدرش نقول أنه سند معين هو أصح الأثانيت قالوا إنه برضو العلماء تختلف انظارهم في مسألة هل هذا أصح الأحاديث أم هذا ليس بأصح الأحاديث وقالوا أسباب أخرى لهذا الأمر غاية الأمر إنه في رأيه بيقول إنه لا يصح أن نقول أن هناك ساند هو أصح الأسانيد على الإطلاق القول الثاني بيقول إنه هناك أسانيد هي أصح الأسانيد على الإطلاق زي هذا السند قالوا إن هذا السند هو من أصح الأسانيد على الإطلاق بعض العلماء الكذا منهم البخاري نفسه رحمه الله وهناك من قال غير ذلك القول الثالث قال إنه صحيح يمكن أن نقول أن هناك إسناد هو أصح الأسانيد لكن يشترط أن يكون مقيدا بصحاب معين أو بلد عين بصحاب معين أو بلد معين إزاي أيها نقول أصح الأسانيد عن عمر بن الخطاب مثلا كذا أصح الأسانيد عن أبي بكر كذا أصح أسانيد المصريين كذا أصح أسانيد المدنيين كذا أصح أسانيد اليمنيين كذا, كذا. فلس؟ يبقى لابد أن نقيد للإسناد بيكونوا أصح الأسانيد أن يقيد براوي معين يعني بصحابه معين او ببلد معينة فلو قلنا مصر مثلا يقولك أصح الأسانيد الليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر قالوا انه دا صح اسانيد المصريين وذكروا صح اسانيد اليمن وصح اسانيد مكه وصح اسانيد اهل آل البيت وصح وهكذا قال لك مثلا اسانيد اهل البيت جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن علي جعفر بن محمد اللي هو جعفر الصادق يبقى دا الرأي التالت يبقى عندنا ثلاث آراء في هل يحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد ثلاث رأي الأول قالوا آه لا صح أن نقول أن هناك إسناد هو أصح الأسانيد وذلك لأنه آه صعوبة استجماع أعلى درجات العدالة والضبط في جميع رواة السند وإن العلماء بيختلفوا في مسألة التوسيق وبيختلفوا في مسألة التصحيح وما إلى ذلك بعد كده في ناس قالوا أنه نقدر نقول أنه هناك إسناد هو أصح الأسانيد على الإطلاق والرأي الثالث قال أنه إحنا ممكن نقول أنه فيه أصح أسانيد ولكن بشرط أن يكون إيه مقيدا براوي معين أو بصحابة معين يعني او ببلد أو إيه ببلد طبعا الراوي بيشمد الصحابي فمن تحت الصحابي ممكن تقول أصح الأسانيد عن مالك أصح الأسانيد عن الزهري أصح الأسانيد عن ابن عيينة أصح الأسانيد عن ابن عمر أصح الأسانيد عن عمر أصح الأسانيد عن النافع وهكذا اختلاف العلماء في الحكم على الحديث بالصحة ليه العلماء بيختلفوا في حديث يحكم عليها في حديث واحد يقول لك إيه؟ هذا الحديث حسن واحد يقول ده صحيح واحد يقول انه هذا الحديث اقوى من الحديث ده وهكذا سببه اختلاف العلماء في مسألة التوسيق والتضعيف وكمان اختلاف العلماء في معرفة العلل من عدم العلم وهناك اسباب اخرى كثيرة لأسباب دية بعلهاяти крупنgins temps qui sera 시는 لكن ترجع الى, إيه؟ إلى تمكن الح... الذي يحكم من العلماء على الحديث في العلم في العلم وفي النهاية العلماء لا يجتمعون على تضعيف حديث صحيح ولا على تصحيح حديث ضعيف العلماء يجتمعون جميعا على تضعيف حديث صحيح ولا يجتمعون على تصحيح حديث ايه ضعيف ونقف عنده الحديث الصحيح لغيره الصحيح لغيره